ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نحمده سبحانه حمدا طيبا مباركا لا حد لمنتهى زاهت القلوب بنور حكمته وتعطرت بذكره الافواه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فصنا ببعثه خير الانام وجلَّ في مُسَمَّاهُ ومعنَاه وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِّدَنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسولُه قلبُه بذِكِّر الله أواه صلى الله عليه عددَ قطر الأمواه وعلى آله وصحبِه ومن سارَ على هُداه والتابعين لهم بإحسان وسلَّم تسليمًا كثيرا إلى يوم لقاه اما بعد فان خير ما يوصى به ويستزاد واعظم ما يورا به زناد التاسي بخير العباد وتقوى الله في الغيب والاشهاد الا فاتقوا الله عباد الله وتزودوا التقوى فانها خير الزاد وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب معاشر المسلمين من توسم بحسن زكنه معاني التاريخ وانضى الى وفاضه ركب الطلب ترى را له منهل اعذب من ماء البارق واصفى من جنن نحل الوادق وما هذا المنهل يا رعاكم الله إلا الصفحاتُ المُشرِقاتُ المُضِيئاتُ النَّيِّرَات من سيرةِ حسنِ الشمائلِ والصِّفات عاطِرِ النفحاتِ خيرِ البريَّات صلى الله عليه وسلم فهي موئلٌ لزكيِّ الطِبَاع ومنهلٌ للبرِّ المُشاع أبَى الله إلا رِفَعَه وعلوَّه وليس لما يُعليه ذو العرش واضِعُ معاشِرَ المؤمنين لقد كانت تأريخُ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا غُدافيَّ الإِهاب حتى جاءَ بالهُدَى المُتلألِئِ الوضَّاء وصرَّحَ الحقُّ عن محضِه بالآيات البيَّنات القويمة والسُنَّة المُطهَّرة الكريمة والسيرة العطِرة العظيمة فهي أعذَبُ منبعٍ للواردين واعظم مورد للمقتدين المقتفين الذين يرومون السعادة والفلاح والبناء والإصلاح ولقد استقر ذلك لدى العموم والخصوص وايدته الادله والنصوص انها النور المتلائل المشرق لكل قضايا قضايانا العقديه والتعبديه والمشعر الودا للسمو بالجوانب السلوكيه والتربويه والاخلاقيه وهي ايضا الشمس الساطعه للعلاقات الانسانيه والدوليه لانها حوت المقاصد الشرعيه والاداب المرعيه ولئن اختلفت نظرات المكلفين لسيرة سيد المرسلين ما بين سرد للحوادث ووصف للوقائع فإ هناك جانبا مهما في تلك النظرات جديرا بالعناية والاهتمام على وهو الجب المقااصدي إخوة الإسلام لقد ذخت السيرة النبوية بسوول وضئات تجسدت فيها مقاصد الشريعة بل وزدانت هذه المقاصد الأثلة إشراق بعد أن حلت بالسييرة العطيرة فالمقصِدُ العام من الرسالة المُحمَّدِيَّة الرَّحْمَةُ بالإنسانِيَّة وما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وما ذاكَ إلا بالدعوة إلى توحيد رب العالمين وإتمامِ مكارِم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم إنما بعِثتُ لأُتمِّمَ مكارِم الأخلاق رواه الإمامُ أحمدُ في مسندِه وروا أيضًا من حديث أبي أُمامة رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال بُعِثتُ بالحنيفية السمحة وأين لنا بحفظ الضروريات كما حفِظتها لنا سيرةُ خير البريَّات صلَّى الله عليه وسلم فليس أبهَى ولا أجمل في جانِب حفظ الدين وجودًا وعدمًا من نصح وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لعموم المسلمين وإبراز جوانب العقيده ومعالم الدين ثم دعوته لغير المسلمين فلقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم تعلن عما في شريعه الإسلام من العظمه والشمول والكمال والرحمه وكانت رسائله للملوك والامراء تحمل في حناياها النصح والحوار والإصلاح والوئام وتدعو الى التآلف والتآزر والسلام والاجتماع والاعتصام فمن اسلم سلم وسلم وان اقتضى الامر القتال ظهر جانب الرفق والسماحه وعدم اراقه الدماء وكان الجمع بين المقصدين الاعظمين حفظ الدين وحفظ النفس ففي مُسنَد الإمام أحمدَ من حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال ما قَاتَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قطُّ إلا دعاهم وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يوم خيبر على رسلك حتى تنزل بساحتِهم ثمَّ دعُوهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجُلاً واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم الله أكبر خُتِمَت به الأخلاق فهو تمامُها ولقد يفوقُ بدايةً إنهاءُ جاءَ الأولى قبلاً بألف فضيلةٍ فأتَى بهيمَنَةٍ على ما جاءُوا أمَّة الإيمان ومن معالِ المقاصِد في السيرة النبويَّة العطِرَة النهي عن قتل النساء والشيوخ والجرحى والذمناء والمرضى والرهبان كل ذلك حفظا للنفس عن الهلاك وجاء ايضا النهي عن قتل الاطفال والصبيان حفظا للنفس وللنسل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله وتُقاتِلون في سبيل الله لا تغدِرُوا ولا تغُلُّوا ولا تُمثِّلُوا ولا تقتُلُوا الولدان ولا أصحاب الصوامِع أخرجَه أحمد في مسندِه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتُلُوا شيخًا فانيا ولا طِفلًا ولا صغيرًا ولا امرأة وأصلِحوا وأحسِنُوا إِنَّ الله يحب الْمُحْسِنِينَ، رواه أبو داودَ في سُنَنِه وبهذه الألفاظ من دُورَرِ الخلود. وهذه الحبات من أنجُم السُعُود فاضت السيرة المحمدية العطرة بمجامع الرحمة، وزخرَت بمعاطِف الرأفة، وتلألأت بمبادِئ الإسلام ومقاصِدِه العظام وكما تالتقت برأفتها المتلوه ومقاصدها المرجوه بالنفس البشريه وحفظها عن الإبادة والتقطيل تالتقت ايضا بحفظ العقل فجاء النهي النبوي الكريم عن المسكرات والمخدرات وكل ما من شانه تغيب الفكر والوعي روى الإمام أحمد وأبو داوود من حديث ام سلمى رضي الله عنها انها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر فالعقل اعظم الحواس وعمدة التكليف يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله العقل هو اكبر المعاني واعظم الحواس نفعا وبه يدخل في التكليف وهو شرط في صحه التصرفات واداء العبادات وقال الامام الشاطبي رحمه الله وقد جاءت الشريعه بحفظ العقل من جهتي الوجود والعدم وقد قال رب العالمين في محكم التنزيل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وافضل قسم الله للمرء عقله فليس من الخيرات شيء يقاربه إذا اكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت اخلاقه وما ولما للعقل من اهميه خاصة كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به اهتماما شديدا فكما نهى عن المسكرات والمخدرات نَهَى أيضًا أن يكون المُسلِمُ ضَعِيفَ الرَّأيِ إِمَّعَهِ ففي حديثِ حُذَيفَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا إمَّعَة تقولوا إن أحسنَ الناس أحسنَّا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطِنُوا أنفسَكم إن أحسنَ الناس أن تُحسِنُوا وإن أساءُوا فلا تظلِمُوا أخرجَه الترمذيُّ بإسنادٍ حسن كما تصدَّى صلى الله عليه وسلم للأفكار الجانِحة عن الوسطيَّة والاعتِدال كالغلوِّ والتطرُّف ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه أنه قال ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عُثمان بن مضعونٍ التبتُّل وكذا فعل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مع الثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادته وكأنهم تقالُّوها بل إنه أعلنَها صريحةً مُدوِّيَة لما بعثَ معاذًا وأبى موسى إلى اليمن قال يسِّرَا ولا تُعَسِّرَا وبشِّرَا ولا تُنفِّرَا وتطاوَعَا ولا تختلِفَا متفق عليه فاين من السنتهم لاغيه وقلوبهملاهيه ران عليها كسبها وظل في الحياه الدنيا سعيها وانهمكوا في غوايتهم وتغولوا في عمايتهم من هذا النور المشرق الذي يحث على اعمال العقل وفهم الامور والتيسير على الخلق ورفع الحرج عنهم معال جازت الجوزه جوازا وحسنا قد حَوَى الحُسْنَى وجَازَى أمة الإسلام ودُرَّةٌ أخرى تُستخرجُ من جنبات السيرة العطِرَة وهي من ضرورات الحياة ألا وهي حفظُ المال حتى ولو كانت أموال العدو وفي وقت الحرب والقتال فجاء النهيُ عن تحريق الأشجار والزُّروع والدواب وهدم البُنيان والديار وتخريب العمار حفاظا على البيئه من الدمار وجاء ايضا النهي عن الاثلال والإغلال واخذ النهبه لان قصد ذلك لذاته من شرعه الفساد في الأرض والله لا يحب المفسدين روى البيهقي في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا من المسلمين قال انطلقوا بسم الله ولا تُغوِّرُنَّ عَيْنَا ولا تَعقِرُنَّ شَجَرَة إلا شجرا يَمْنَعُكُم قِتَالًا ولا تَغُدُرُوا ولا تَغُلُّوا أمة الإسلام، وقد شملت السيرة الزكية النقية الرائقة مع المقاصد الضرورية، المقاصد الحاجية فوسَّعت على الخليقة في أمورهم الدينية، ورفعت عنهم الضيق والحرج. المُؤدِّ إلى المشقَّة اللاحِقة بفوات المطلوب قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. وَلَن يُشادَّ الدين أحدٌ إلا غَلَبَة فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا أخرجه البُخاري وجمع صلى الله عليه وسلم في سيرته بين التيسير وتعظيم الحُرُمات فكان الجمع النظيم بين تحقيق المقاصد واعتبار المآلات ففي العام السادس للهجرة النبويه عقد صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه وقال والذي نفسي بيده لا يسالونني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها اخرجه البخاري وقد نزل بالصحابه رضي الله عنهم في هذا اليوم من الشِدَّة والعَنَة والحرج ما لا تتحمَّلُه الجبال الراسيات وظنُّوا أنهم أعطَوا الدنيَّة في دينهم لكن حقيقة الأمر أن هذا الصلح كان فتحًا مُبِيناً فقد أخرج البخاري من حديث البراء بن عازِبٍ رضي الله عنه أنه قال تَعُدُّونَ أنتم الفتحَ مكَّة ونحن نعدد الفتح بييع الضوان يوم الحديبية لقد أسفر صلح الحديب عن عظيم وق من جلة أسناها وأجلها ذلك المقصد الإسلام العظيم تفيت المصالح السغة في سبيل تحقيق المصالح الكبة وأ الإسلام دين التعاشي تصالح والسلام والتسامح لم يأتِ بالحرب ولم يأمر بها إلا في أضيَق الحدود قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنَّوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتُموهم فاصبِروا وكذا في أنموذَج معاهدة المدينة النبوية وهكذا كان المنهج النبوي الأخلاقي حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح حلف الفضول الذي كان في الجاهليه وقال لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما احب ان لي به عمرا نعم ولو دعوت ولو دعيت إليه اليوم في الاسلام لاجبت اخرجه البخاري في سننه وكان محالفتهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واللا يدعو لاحد عند احد فضلا الا اخذوه ونحو ذلك من القواسم المشتركه لمصالح الناس كرفع الظلم واحقاف الحق والعدل والخير والامن والسلام وهكذا تتجلى المقاصد الشرعيه في كل وقائع واحداث السيرة النبوية وبعد يا اتباع سيد الانام عليه الصلاه والسلام إن لسيرة المختار صلى الله عليه وسلم هديرها ورواها في سويداء النفوس التي احبته واجلته والافئده المولعه العميده بخصاله وشمائله كيف لا وهو رسول الملك العلام وحامن علويه العدل والسلام ومخرج البشرية بإذن ربِّه من دياجير الانحِطاط والوثنيَّة ووهاد الأرجاس والآثام فهي للأجيال خير ربٍّ ومؤدِّب وللأمة أفضلُ معلِّمٍ ومهذِّب لا سيَّما في هذه الأزمنة المُعاصِرَة حيث الغلُوُّ والإرهاب والتفجيرات والطائهية وكثرة البدع والأهواء والتطاول على مُحكمات الدين ومسلمات الشريعه والله المستعان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بارك الله لي ولكم في الوهيين ونفعني واياكم بسيره سيد الثقلين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطئات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورًا الحمد لله الذي جعلنا خير امه ا للناس احمده سبحانه خصنا بشريعه لا يعروها التباس واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله افضل من قاد وساس صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أ بعد فاتقل الله عباد الله علموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخ الديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل بدعة ظلاله معشر المسلمين وولإن كان العالم مفزع بالحروب والخطوب فإن على أَّ الإسلام جميعاً أن تنثاني إلى السيرةة النبوية في حُمق وشمول وان تكون اشد تعلقا بنبيها وسيرته عليه الصلاه والسلام على الدوام تاسيا واستبصارا وفهما وسلوكا واعتبارا لتنتشل نفسها من كلاكل العجز والتمزق والفتن والانحدار التي منيت بها في هذه الاونه العصيبه القلقه وان في امم من الناس في اعقاب الزمن ستبدوا بنور الوحيين سواهما كتف من السيرة النبوية بالقصص والحكايات وغهوا عن المقااص والغايات. اثر الشكليات والمظاهل عن الحقائتي والجووااهر والمآلات البوااهر. على فلعلمها مدعية خفاقة وشج في اللهوات المغضة الأفااقة أن السيرة النبوية. والمناقب المحمدية على صاحبها أزك السلام والتتحية هي منط العزد والنصر تحقيقا تنطحًا وتخريج وأجل لغات العصر التي تعرج الأمة إلى مدارات السؤدةد والتمكين وإن على علماء الأمة أيب العالم عجمعاء وبكل فخر اعتزاز. مقاصد السيرة السنية وما اكتنَزَت من رحمةٍ وعدلٍ وسلامٍ وأخلاقٍ وشمائِلَ وأمنٍ ووِآم فلم تكن حاجةُ الأمة في عصر من العُصور إلى الاقتِباس من مشكات النُّبوة ومعرفة السيرة العطِرة معرفة اهتِداءٍ واقتِداءٍ على الدوام أشدَّ إليها من هذا العصر حيثُ فاءَت الأمةُ إلى يبابِ التبعية والذيلية والوهن، وصارت، والتنافُرَ والتناثُرَ في قرَن، وشطَ بها المزار عن هدي سيِّد النبي المختار صلى الله عليه وسلم وصارت مُقدَّسات المسلمين يعيثُ فيها أعداء الإسلام فسادًا وها هم يُصعِّدون عُدوانَهم وإرهابَهم في مسرى سيِّد الثقَلَين وثالِفِ المسُّدين الشريفَين أقرَّ الله أعينَ المؤمنين بفكِّ أسرِه من الصهائِنة الغاصِبين وجعلَهُ شامِخًا عزيزًا إلى يوم الدين وعلى شباب الأمة العنايةُ بتحصين أفكارِهم وأن, لا وأن يُسقِطوا الرايات المشبوهَة ويدحَضُ الشعارات الزائفة ويستغِلُّوا بظلال السيرة الغريفة فهي الرصيد التأريخي والمنهل الحضاري والمنهج العلمي والعملي والعلمي والاخلاقي والقيمي الذي تستمد منه الاجيال المتلاحقه من ورثه ميراث النبوه وحمله مشاعل الهداية، زاد مسيرها واصول امتدادها وعناصر بقائها الا فلنجلي للعالمين محاسن هذا الدين بمزيد التمسك بهدي وسيرة سيِّد المُرسَلين واستثمار وسائل العصر وتقاناته في نشر السُنَّة والسيرة النبوية وما أحوَجَنا إلى قِراءة السيرة النبوية قِراءةً مقاصِدية لنستشرف مآلات الأفعال وسط عالمٍ تغمره أمواجُ الفتن ويُعاني إخوانُنا في بِقاعٍ شدَّة صنوفًا من الصراعات، والقتل والتشريب وما حال إخواننا في حلب وأهل الشام عنا ببعيد وكذلك إخواننا في العراق واليمن وبورما وأراكام فصبرًا صبرًا صبرًا إخواننا في حلب وفي بلاد الشام فالنصر آتِ لا محالة فتدرَّعوا بالإيمان والصبر والأمل والتفاؤل والاستبشار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اشف صدور قوم مؤمنين بنصر مبين تعز فيه الإسلام واهله وتذل اهل الشرك الظالمين والطغاه الغاشمين الا فتقوا الله عباد الله ثم الهجو بالصلاه تترى والسلام على ازكى نبي واعظم إمام كما امركم بذلك المولى الملك العلام فقال تعالى قولًا كريمًا يُتلَى على الدوام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليماً وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً تَسْمُوا الحُروفُ ويُزهِرُ التغريد في عطر روضِكَ أُنسُنا المنشود.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 الائمة الحنفاء ذوي القدر الجلي والشرف العلي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا اكرم الأكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذ للكفرة والكافرين والظالمين الغاشمين يا رب العالمين اللهم آمننا في اوطاننا واصلح واحفظ امتنا وولاة امورنا وايد بالحق إمامنا وولي امرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة ووفقه ونائبيه واخوانه واعوانه الى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين والى ما فيه الخير للبلاد والعباد يا رب العالمين اللهم انت الله لا اله إلا أنت انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغث قلوبنا بالايمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا اله الا الله ولي الحميد لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك ولا حول ولا قوة إلا بك منك الفرج اليك المشتكى الهنا ومولانا عظم الخطب واشتد الكرب واشتد الكرب على اخواننا المسلمين في حلب وفي بلاد الشام اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا عاجلًا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام اللهم احق دماءهم اللهم احق دماءهم وفُك حصارهم واحفظ أموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل اللاجئين النازحين الذين مسهم الشتاء بزمهر القارس اللهم كلهم يا ألطفاء اللهم كل ام يا الطفاء اللهم كل ام يا الطف الاكرمين واكرم الاكرمين وارحم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى امرهم وفك حصارهم يا حي يا قيوم وفي سائر بلاد المسلمين اللهم عليك بطاغيه الشام اللهم عليك بطاغيه الشام ومن حالفه على المسلمين المستضعفين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا على حدودنا وثغورنا اللهم انصرهم على الظالمين الباغين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين